أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟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 إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن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 ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أيحسب الإنسان أي يترك سدا أيحسب أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ مَنِيٌّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ السَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى الموتى